بضل يا شيخ محمد بن عبد الحميد العميسي بسم الله الصلاة والسلام بسم الله الصلاة والسلام رسول الله سورة الجاثية مكية من مقاصد السورة معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سوره البقرة تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خم محمد. نعم شيخ محمد لا. يا شيخ محمد نعم يا شيخ طيب بس دقيقة لو تعيد لأنه عندي الشبكة كأنها ضعيفة لم يتبين الصوت ف... دقيقة بس الله يحفظك. طيب تفضل يا شيخ أعد من البداية صورة الجاثية مكية من مقاصد الصورة معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتفكير بالآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه, وقدر. الحكيم في خلقه وقدر. وقدره وتدبيره إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين إن في السماوات والأرض دلائل على قدرة الله وحدانيته المؤمنين لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضقة ثم من علقة وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض لدلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق وقتل في الليل ونهاري وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به بَعْدَ بعد موتها وتصري في الرياح وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون وفي تعاقب الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء من المطر فاحيا به الارض بانباتها بعد أن كانت ميته بعد ان كانت ميته لا نبات فيها وفي تصريف الرياح بالاتيان بها مرة من جهه ومره من اخرى لمنافعكم دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل, المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون وبأي حجج بعده يصدقون ويل لكل أفاك اثيم عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 وهذا كما يقال من أشد الناس عذاباً نساء الله السلام <تصفيق> الذي يعرف الحق ويسمع الحق ثم يعرض عنه نساء الله السلامه والله. وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا نتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم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 وقد توعد الله المتصف بها نعم الله على عباده كثيرة ومنها تسخر ما في الكون لهم النعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياها قل <تصفيق> للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون قل اي الرسول الذين امنوا بالله وصدقوا رسوله تجاوزوا عمن اساء اليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله او نقمه لا, لا يبالون بنعم الله او نقمه فان الله سيجزي كل من المؤمن الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الاعمال في الدنيا والكفار المعتدين والكفار المعتدين فإن الله سيجزي كل من المؤمن الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا وهذا كان في أول الأمر مسائل أمر الأمر بالصرح والعفو كان في أول الأمر فلما مكن الله لأهل الإسلام أدن لهم بالقتال أهل الكفر والإنحاد نعم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح, فنتيجة فنتيجة عمله الصالح له والله غني عن عمله ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء عقابه إقاب عليه والله لا تضره إساءته ثم إلينا هو وح... السعيده وحدنا ترجعون في السعيده إن الله هو بما و الله هو السعيده الكتاب والحكم هو السعيده و الله هو السعيده ولقد اعطينا بني اسرائيل التوراه والفصل بين الناس بين الناس بحكمها وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية ابراهيم عليه السلام ورزقناهم من انواع الطيبات وفضلناهم على عالمي زمانهم عالمين على, على عالم زمانهم م. واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه اختلفون و اعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل او توضح الحق من الباطل فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جرهم إلى هذا وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فيبين, فيبين, فيبين, فيبين من كان محق من كان محقا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 الذي أمرنا به من قبلك من رسولنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهواؤهم مضلة عن الحق وهذا فيه دليل على كمال الشريعة وأنه لا يجوز الزيادة على شيء مما جاء في الشريعة الله سبحانه وتعالى قد ارتضى لنا هذا الدين اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف تأتي بشيء لم, يأتي لم تأتي به الشريعة نعم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ان الذين لا يعلمون الحق لن لن لن يكفوا عنك من عذاب الله لن يكفوا, عنك لن يكفوا إن الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا لا لن يكفوا نعم الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا اتبعت اهواؤهم وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض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 لأنهم هم الذين لانهم هم الذين يحتدون به إلى الصراط المستقيم يرضى عنهم ربهم ويدخلهم الجنه ويزحزحهم عن النار ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هل يظن الذين يكتسبون بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة قبح حكمهم هذا قبح حكمهم مام. قبح حكمهم هذا وهذه الآية لا يعني فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يمكن أن يكون من عبد الله كمن عصاه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار نعم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والارض لحكمه بالغة ولم يخلقهما عبثا ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير او شر والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم ولا زياده في سيئاتهم من فوائد الآيات العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يظهر إذا لم يظهر الفساد في الأرض ويعتدي على حدود الله خلق خلق فاضل خلق فاضل أمر الله به المؤمنين إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة وجوب اتباع الشر والبعد عن اتباع أهواء البشر كما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات فلا يستون في الجزاء خلق الله السماوات وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون الملحدون واصل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه له الله على علم وختم على سمعه وقلبه وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له وجعله بمنزلة المعبد له الذي لا يخالفه فقد أضل الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال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 وإذا تقرأ وإذا على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا, أننا نبعث بعد موتنا وهذا من المغالطات الآن البعث بعد الموت يكون يوم القيامة فلماذا تسألون عنه الآن؟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 ثم يجمعكم بعد موتكم الى يوم القيامة الحساب والجزاء ذلك اليوم الذي لا شك فيه, فيه ذلك اليوم الذي لا شك فيه انه ات ولكن معظم الناس لا يعلمون لا يعلمون لذلك لا يستعدون له بالعمل الصالح ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطنون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 هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تذكيتا لهم الم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين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 أقول بارك الله فيك شيخ محمد نأخذ وجهين يناسبك طيب يا شيخ بس ما سمعت طيب أبشر شغل إيش سورة الأحقاف مكية من مقاصد السورة إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكمة بارغة منها أن يعرفه العباد من خلالها فيعبدوه وحده ولا يفركوا به شيئا وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده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 وهذه الأصنام التي يعبدون يعبدونها من دون الله وافلة وافلة عن دعاء عبادها لها فضلا أن تنفعهم أو تضرهم من فوائد الآيات الاستهزاء بآيات الله كفر خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها ثبوت صفه الكبرياء لله تعالى إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة هذه الآية الأخيرة يعني كما يقال من أضل الدلالات على أن هؤلاء لا يعقلون فكيف يعبدون شيئا وهم يعلمون أنه لا يستجيب لهم اللهم استعاني نعم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم كافرين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 كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم هل يقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله لهم أيها الرسول إن اختلقته من تلقاء, نفسي فلا من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني فكيف أعرضا فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه الله أعلم ما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه, والقدح وال في قرآنه والقدح فيه كفى به سبحانه شهيدا بين وبينكم وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين والايها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك ما كنت اول ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغرب دعوتي ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغرب دعوتي لكم فقد سبغني رسل كثيرون ولا أعلم ما يفعله الله بي ولا ما يفعله بكم في الدنيا إن أتبع إلا ما يوحيه الله الي فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذاره قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل أيها الرسولي هؤلاء المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن, كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله اعتمادا على ما جاء في التوراة بشأنه فآمن هو به واستكبرتم عن الإيمان به ألستم حينئين ظالمين إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق قيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن السلام رضي الله عنه وأرضاه وهذه الآية مع أنها مكية إلا أن الصحابة حملوها على أنها نزلت في عبد الله بن السلام ولذلك علق الحافظ بن جرير رحمه الله على هذا قال فإنه في سلة القياس أنها الأصح أنها لا تكون في عبد الله بن سلام قال لكن لأن الصحابة قالوا هذا القول فالقول قولهم نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما زبقونا إليه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 هذا الذي جاءنا به كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب ومن وهذه م... حالة المتكبرين نسأل الله عليه. هذه حالة المتكبرين الله, الله ومن قبله كتاب موسى إيمان ورحمة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 ماكثون فيها أبدا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا من فوائد الآيات كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما, أطلع ما أطلعه الله عليه منه وجود ما يثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة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 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحة ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبث إليك وإني من المسلمين وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والدي. بأن يبره في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفه فيه للشر ولا على وجه الخصوص, أم ولا وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة وضعته بمشقة ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه ثلاثون شهراء حتى إذا بلغ اكتمال قوته العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني وأصلح لي أولادي اني تبس إليك من ذنوبي وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك يعني قال مالذي. حملته أمه كرها وفي القراءه الأخرى كرها ويقولون الفرق بين الكره والكره أن الكره مشقة مرادة والكره مشقة غير مرادة معي. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها وهم في جملة اهل الجنه هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيستحق لا محاله وال وَلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا شَاطِرٌ الْأَوَّلِينَ ولما ذكر مثالا للبار بابويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق فقال والذي قال لوالديه تبا لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها, فيها فلم يبعث أحد منهم حيا ووالداه يطبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلا كلك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به إن وعد الله بالبعث حق لا مريت فيه فيقول هو مجددا فيقول هو مجددا نعم فيقول, فيقول هو مجددا إنكاره للبعث أو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما, سطر وما سطروه لا يثبت عن الله أو لا يثبت عن الله وهذه الآية بعضهم يعني كان يقول إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وقد نفت عائشة رضي الله عنها هذا ولذلك لما حصل الخلاف بين مروان بن الحكم وعبد الرحمن ذكر هذا فقالت عائشة والله ما نزل فينا آل أبي بكر شيء من هذا نعم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم واهليهم بدخولهم النار ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب, مراتب حسب أعمالهم فمراتب أهل الجنة درجات مراتب لا تنون هنا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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُنَّ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِوَعْلِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبريكم في الأرض بغير الحق فبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي من فوائد الآيات بيان مكانة نبي الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويبكي ويخشى ويقول أخشى أن تكوني من عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. عبد الرحمن بن عوف غير الله المستعان. من فوائد الآيات بيان مكانة بر الوالدين في الإسلام بخاصة في حق الأم والتحذير من العقوق بيان خطر التوسع في ملاد الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق واصل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاة وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إن الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أيها الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقاة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 قال لهم هود ليس الأمر كما ظننت من أنه سحاب منطركم بل هو العذاب الذي استعجلتموه فهو ريح فيها عذاب مؤلم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى تدمر تدمر كل شيء بأمر ربها لا يرى إلا نساكنهم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 ولقد مكناهم في ما مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وبصر وأفئدة فما أغن عنهم, عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدهم من شيء إلَّا كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اعطينا قوم هود من اسباب التمكين ما لم نعطكم اياه وجعلنا لهم اسماعا يسمعون بها وابصارا يبصرون بها وقلوبا يعقلون بها فما اغنت عنهم اسماعهم ولا ابصارهم ولا عقولهم من شيء فلم تدفعوا عنهم عذاب الله لما جاءهم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 وقوم لوط وأصحاب مدين ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء أن يرجعوا عن كفرهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون فهل نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح لم تنصرهم قطعا فالغابت أنهم أحوج ما كانوا إليها وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله من فوائد الآيات لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه اقترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطراء فلم يتوبوا قبل وباغتته لهم قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك أهلكهم الله العاقل من يتعض بغيره والجاهل من يتعض بنفسه احسن الله عليك وجزاك الله خير شيخ محمد النعمان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد